أعطون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكل اللمن، وتحبون المال حب جما، كلا إذا دكت الأرض دكة دكة، وجاء رب وَالْمَلَكُ صَفَّهُ صَفَّى وَجِئَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَى